اولا الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق فما لانت شكيمتهم وما خارت قواهم وما ضعفت شوكتهم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات وأسكى السلام أيها الأحبة الأكارم من الأرض المباركة فلسطين أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيها الأحبة الأكارم صبر الأنبياء على الابتلاء منهج متكامل فيما بينهم الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وقال الله عز وجل وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا ممن ابتلو وأوذوا كثيرا كثيرا ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا صمودا وثباتا وشموخا على الحق أيها الأحبة الأكارم حينما ننظر سيرتهم عليهم الصلاة والسلام ننظر إلى سيرة نوح عليه الصلاة والسلام لقد سخر منه قومه قال الله عز وجل على لسانه إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وكذلك قالوا له قالوا يا نوح تكونن من المرجومين وهذا يدل أيها الحبة الأكارم على إيذاء قوم نوح له عليه الصلاة والسلام كذلك قوم لوط قال الله سبحانه وتعالى عنهم حينما كان لوط عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الهداية واتباع الحق والابتعاد عن الخنى والافعال القبيحة والافعال الفاحشة قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسوا يتطهرون كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذي كثيرا كثيرا وهدد بالحرق بل أراد القوم حرقه ومع ذلك قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وكان نجاته من النار أن قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام أوذي عليه الصلاة والسلام مبتري في جسده قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وكذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهكذا أيها الأحبة الأكارم حالة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام مروراً بجميع الأنبياء والرسل كعيسى عليه الصلاة والسلام حينما اتهموا أمه والعياض بالله بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أوذي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها هذا أيها الحبة الأكارم يدل في حقيقة الأمر على أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وابتلوا وتهكم بهم قومهم وسخروا منهم وآذوهم وبطشوا بهم وقتلوا بعضهم كما جاءت في ذلك الآيات القرآنية الكريمة أيها الحبة حتى آل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي عليه الصلاة والسلام أوذي أذن شديدة قال الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقال الله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا هذا يدل أيها الحبة على أنه عليه الصلاة والسلام قد أوذي كثيرا كثيرا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حول الكعبة كان ساجدا فإذا بقوم قريش كان منهم أبو جهل فقال أيكم يأتيني بسنى جزور فيضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأحدهم قد أتى بسنى الجزور وكان عليه الصلاة والسلام ساجدا فوضعوه على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بقي ساجداً حتى قامت فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأزالت سل الجزور من ظهره ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل وبشيب بن ربيعة وبعتب بن الربيعة، وبعقبة بن أبي معيط، وبالوليد بن المغيرة، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانوا يخشون من الدعاء ويرون أن الدعاء في ذلك البيت الحرام مستجاب قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا أنا بي قد رأيتهم صرع في قليب بدر يعني كل هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا يوم معركة بدر فاستجاب الله عز وجل دعاءه هذا أيها من الإيذاء الشديد الذي أُذي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذاء قومه له ما رواه البخاري من حديث عروة بن الزبير أنه قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ما أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة إذا بعقب بن أبي معيط يأخذ بثوبه فيلوي من كبه صلى الله عليه وسلم حتى يكاد أن يخنقه خنقا شديدا عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي مسرعا فيقول لعقب وينكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم هذا أيها الأحبة الأكارم يدل على أن كل الأنبياء والرسل قد أوذوا وقد ابتلوا منهم أيها الأحبة الأكارم من ابتلي في جسده من ناحية المرض كما ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام ومنهم من ابتلي أيها الأحبة الأكارم بكفر زوجه وبكفر ابنه كما ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام مع أن نوح عليه الصلاة والسلام قد بذل قصار جهده في دعوة ابنه وفي دعوة زوجه أيها الأحبة الأكامم وهذا درس لنا أيها الأحبة ألا نسارع في اتهام الدعاة والعلماء والمشايخ إذا وجدنا بعض أولادهم قد كانوا من أهل الفسق والفجور فلا تدري أنت ماذا يفعل الأب مع ابنه في تعليمه وتهذيبه وتربيته لكن الهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام بزوجته وبابنه وابتلي لوط كذلك بزوجته وابتلي إبراهيم بكفر والده وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام فمريض قال عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم عليه الصلاة والسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوحى لحبة ابتلي بفقدان زوجته الأولى خديجة ابتلي كذلك بفقدان أبو طالب الذي كان ينصره ابتلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن أخرج من من بلده ومن دارته ومن محلته التي كان يقيم فيها من مكة حتى هاجر إلى المدينة قال الله عز وجل وإيه كاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ابتلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشتى أنواع الابتلاء. فما زادهم ذلك أيها الأحبة الأكارم إلا إيمانا وتسليما بما عند الله سبحانه وتعالى لأن من سنة الله عز وجل أيها الأحبة أنه يكون هناك أناس يصدون عن هذا الدين قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الأنثى والجني يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة وقال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفأ بربك هاديّة ونصيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إذن أيها الأحبة الأكارم هذا يدل دلالة واضحة قطعية على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن أوذي وابتلي وكذلك الأنبياء من قبله عليهم الصلاوات والسلام أيها الأحبة الأكارم ماذا نفعل إذا ابتلينا من أهلنا من أقاربنا من بعض الناس ماذا نفعل كيف يمكن أن نفعل كيف يمكن أن نواجه ذلك؟ لعلي أتحدث عن ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير فتابعونا ولا تبتعدوا طويلة أولئك الذين هدى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى من جديد صابر الصبور فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا كلما صبر المرء على تحقيق دعوته والثبات على ملته كان بإذن الله عز وجل أشد عودا وأصلب وكما يقال الضربات التي لا تميت تقوي كلما أوذي المسلم وكلما أوذي الداعية إلى الله عز وجل كان ذلك له أجر عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يصب عليك من عداد الحسنات ما ليس فيه حساب مطلقا إذا ابتغيت بذلك وجه الله عز وجل كيف يتفاعل الداعية مع جمهوره الذي ربما يؤذيه الحقيقة يها الأحبة الأكارم أن المسلم عليه أن يعلم أولاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي بإسناد جيد واعلم أن النصر مع الصبر قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله عز وجل ينصر الرسل وكأن الإنسان يقول إنا لننصر رسلنا أين الذين آمنوا؟ قال الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا حتى كذلك من آمن بالله عز وجل من غير الرسل ينصرهم الله عز وجل وينصرهم الله في الحياة الدنيا وينصرهم يوم تقوم الأشهاد هذا أيها الأحبة الأكارم بإذن الله عز وجل بشير خير لنا كما قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أيها الأحبة الأكارم إذن النصر يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مع الصبر أصبر أكثر فأنت بإذن الله عز وجل ستكون من أهل النصر ثانيا أثبت فالثبات ديدن الداعية لا يمكن لهذا الداعية أن يستفز ولا يمكن لهذا الداعية أن ينزلق حتى لو أراد القوم أن يشتروا ذمته قال الله عز وجل ود لو تدهنوا فيدهنون قال العلماء تصانعهم فيصانعوك تجاملهم فيجاملوك لا يجوز لهذا أبدا أن يكون كذلك لذلك أيها الحبة الأكارم جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن أن العلماء من بني إسرائيل كانوا ينكرون على قومهم المحرمات فإذا جاء الليل واكلوهم وشارفوهم وجالسوهم فطبع الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض وصخط الله عز وجل عليهم لكن الدعي أيها الأحبة الأكارم يثبت بإذن الله عز وجل ومن ثبت نبت فالثبات هو بإذن الله سبحانه وتعالى مصير لك للانتصار لأن الانتصار الحقيقي هو أن تثبت على مبدئك وتثبت على دينك وانظروا إلى أهل الأخدود حينما قال الله عز وجل عنهم ذلك الفوز الكبير مع أن الحقيقة تقول أن الجانب المادي في الحياة الدنيا لم يكن هناك فوز إنما هؤلاء خدت لهم الأخاديد ثم ماتوا فيها وحرقوا فيها لكن الفوز الكبير يواليحبه هو في إرضاء الله عز وجل وفي الثبات على المبدأ ثالثا أحبة في الله التفاؤل لا التشاؤم إلى الله عز وجل صابر متفائل لا يتشائم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفألة وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن وكان يحب الكلمة الطيبة وكان يواليحبة الأكابر لا يحب أي شيء يدعو إلى التشاؤم أما الكفار هم الذين يتشاؤمون بدعوة الرسل كما يقول الله عز وجل عنهم انا تطيرنا بكم والحقيقة أيها الأحبة الأكارم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا رحمة للأمة لكن أولئك القوم حينما لم يؤمنوا بأولئك الرسل كان حياتهم والعياذ بالله شقاء ونكدا وعنة وتعبا ونصبا ووصبا سميها ما شئت لأنهم في الحقيقة أعرضوا عن دين الله ومن يعرض عن ذكر الله عز وجل فلن يعيش في سعالة أبدا رابعا أيها الأحبة الأكارم يقين الداعية بانتصار دعوته سيكون في يوم من الأيام هذا الداعية منتصرة لن يكون ذلك أيها الحبة الأكار مجرد كلام أو مجرد حديث وإنما أيها الحبة يقين من قلبه بأن الله عز وجل سينصره قال الله عز وجل حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا استئس الرسل يعني استئسوا من قومهم الذين لا يريدون الإيمان استيأسوا منهم أيها الأحبة الأكارم قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل لا يعني ذلك أن اليأس دخل في قلوبهم لماذا؟ لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فاليأس أيها الأحبة لا يصنع شيئا اليأس أيها الأحبة ليس من طريقة الأنبياء والمرسلين إذا أنت دعوت ذلك الرجل وآذاك وشتمك فأنت أيها الحبة لن تكون أفضل من الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أحد من الله سبحانه وتعالى يشتم الله عز وجل ويسبُّ الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أيه الاحباء يصبر ويعطي يعطي سبحانه وتعالى من الخلق النعم ويعطي سبحانه وتعالى من الخلق الكرائم ويعطي سبحانه وتعالى لخلقه العطاية وهو أيها الاحبة الأكارم لا يزال يعطي لذلك في مرة من المرات تروي الأخبار الإسرائيلية وهو خبر لا يوجد فيه إن شاء الله تعالى مناقضة للأحاليث الصحيحة أو الآية القرآنية أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب إني أسألك سؤالا واحدا لا أسألك غيره قال قل يا موسى قال إني يا رب أريد منك أن تكف ألسلة بني آدم عني قال يا موسى إني خلقت عبادي ويسبونني ويشتمونني. الله عز وجل خلق العباد ويسبونه ويشتمونه. ولذلك يلحبت الأكارم. انظر إلى هذه الحالة وتخلق بأخلاق الأنبياء والرسل وتخلق كذلك بما أمرك الله عز وجل أن تتخلق, بأن تتخلق به تكون بإذن الله عز وجل من أهل الفوز ومن أهل النجاح واعلم يا أخي الكريم أنك إذا صبرت فأنت بإذن الله تقوم بمؤدى ما أمرك به القرآن الكريم لأهمية الصبر أن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في قرابة تسعين موضعا كما يقول سيد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا يدل أيها الحبة على أهمية الصبر وعلى أن الإيمان أصلا أيها الحبة ينقسم إلى قسمين قسم صبر وقسم شكر فالصبر على البلاء والشكر على النعماء وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النقطة الأخيرة أحبة في الله حصن الظن بالله عز وجل اقرأ ما يقول الله عز وجل في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغض. أيها الأحبة الأكارم الداعية إلى الله عز وجل يحسن الظن بالله كما أحسن أولئك الأنبياء والرسل ظنهم بالله سبحانه وتعالى فأعطاهم الله عز وجل على حسن ظنهم ورفع مقاماتهم في عليين سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري ثرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون أيها الأحبة الأكارم الله عز وجل ينصر من نصره وهذه أيها الأحبة من النقاط المهمة أن الصبر يكون أيها الأحبة كذلك ليس صبر كما تصبر البهائم كما يقول ابن القيم وإنما صبر ليزيدك قربا إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاتا لله عز وجل وفي الختام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين لا يوقنون بلقي الله سبحانه وتعالى وبلقاء الله عز وجل هؤلاء ي unfair لا يمكن للداعية إلى الله عز وجل أن يمكن قلبه من أنسنتهم هؤلاء لا يرجون لقاء الله عز وجل ولا يؤمنون بالله عز وجل فالمؤمن لا ينبغي أن يلتفت لكلامهم ولا ينتفت لأحاديثهم لأن أحاديثه أيها الحب من وساوس الشيطان ونحن أيها الأحبة حديثنا نستقيه من وحي الرحمن سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمكن لدينه وأمته وأن ينصر عباده الموحدين المجاهدين في كل مكان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة مولانا جدير جدير هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته